الحمد لله الحمد لله الكبير المتعان في الجلال والإفضار المنزه عن الكف والنب والمثال الصلاة ربي وسلامه على ذي قلب الطهور نبراص الحق وينبع النور وعلى آله وعطرته أصحاب الأفئدة السليمة والقيم المستقيمة وعلى من استنى بهداهم وقتف أثرهم إلى يوم الدين والجزاء ما بعده إخوتي أحباب رسول الله إن شاء الله سنكمل حديث سيدنا عمران بن حسين وكنا وقفنا كنا وقفنا في قضيتي امر ابن رسول الناس كلهم الا رجلا لم يصلي معهم ساله النبي وسلم فقال له لما لم تصلي معنا قال يا الله اصبحت على ولم اجد ماءا بمعنى يغتسل به فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك ثم فزع الصحابة بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه يشكون من انعدام الماء فقال يا رسول الله ليس معنا ما ولا يزال الطريق طويلا للعودة ففي الأول فزعوا إلى النفس في أمر دينهم وفي الثانية فزعوا إلى النفس في أمر دنياهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا فبحثوا عن الماء هذه أولى خطوات استجلاب الكرامة لكي يعطيك الله تبارك وتعالى الكرامة لابد أن تجتهد لأن الكرامة لا تأتي مع الإذعان الإذعان لا يكون إلا بعد استئذان والاستئذان لا يكون إلا بعد وفرة الجهد وعطاء القوة التي منح الله لك إياها جسدا وروحا وعقلا وهذا ما يسمى استنفاذ الوسع معنى أن يجتهد الإنسان في طلب الشيء وهذا ما هو مراعة السبب لذلك حققه أهل العلم بمعنى التوكل حينما يجتهد الإنسان يأخذ بأسباب البشر في نيل الشيء المراد الذي تحتاجه ولكن الذي يوفقك للوصول إليه وللحصول عليه هو الله تبارك وتعالى فما هذه الأسباب البشرية إلا تطهير للأنفاس وللأنفس تطهر أنفاس العباد المتلاحقة من الذكر وغير ذلك وتطهر الأنفس من الشرك ومن الحسد ومن الحقد إلى غير ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا فابحثوا عن الماء فانطلقوا الصحابة تفرقوا فتفرقوا يعني جماعة ذهبت من هنا وجماعة ذهبت من هنا انطلق سيدنا علي بن أبي طالب ومعه سيدنا عثمان في إحدى الجهاد حتى وصلوا فرأوا امرأة راكبة على جمل وبينها مزادتين وهي بين مزادتين والمزادة هي القربة القربة التي تصنع من جلد المعز فيملأ فيها الماء تسمى القربة وإذا زيد فيها تسمى مزادة يعني زيد فيها على حجم الجدي الواحد أو المعز الواحد تسمى مزادة تكون أكبر حجما فقال فرأى امرأة بين مزادتين معنى راكبة على جمل وهي بين مزادتين معلقتين على الجمل قال والمزادتين فيهما ماء فنما رأي الماء قال للمرأة انطلق معنا أو سألوها يعني أين قومك نرأوها لوحدها قالت قومي خلوف قومي خلوف ومعنى خلوف هو الذي ذهب يبحث عن الماء وخلف في بيته عياله يسمى قوم خلوف معنى إذا عدم الماء وحل بهم وجوده عدم وجوده فذهبوا يبحثون عن الماء فخلفوا في خبائهم وفي بيوتهم وفي خيامهم عيالهم ينتظرون أن يرجع إليهم بالماء والزاد وغير ذلك قال قومي خلوف فقال لها سيدنا عثمان انطلق معنا قالت إلى أين قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت المرأة الذي يقال له الصابق أن كان عرب الجهلية الكفار كانوا يطلقون على رسول الله صلى الله عليه لقب الصابق الصابق هو الذي مال عن دين أجداده فلذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن فقال ابن منيس الاسكندري ان الذين امنوا بمن مضى ان امنوا بك فقد حظوا الرضا والصابئين الخارجين مطلقا عن كل دين قبلهم قد سبق بمعنى الصابئ هو الذي مال عن اي دين فسموا رفعا صلا بالصابئ عن دين الكفر فقل فيه صابئ فقالت المرأة الذي يقال له الصابق فنظر إليها علي بن أبي طالب وقال ذاك الذي تعنيه تعني هنا الموقف ليس موقف دعوة ليصحح علي بن أبي طالب فهم المرأة للقج الصابق ليريها الحق من الباطل لأنه خلف وراءه عددا من الجنود المجاهدين وهم عطشا وفيهم من لم يقم صلاته بسبب أنه لم يجد الماء ليطهر جسده من الجنابة فقال ذاك الذي تعنين بمعنى ليس المهم الآن حيازة الدعوة ليس المهم الآن هذا ويحققه قول ربنا تبارك وتعالى في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم عبس وتولى هذا الأعمى ابن أم مكتوب سيدنا عبد الله رضي الله تعالى عنه أرضاء لجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن مقتنع والنبي صلى الله عليه وسلم منشغل بالدعوة لكن كان في أمس الحاجة إلى رسول الله فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعوة مقدمة عن حاجة المسلمين فصار الآن عندنا أن حاجة المسلمين مقدمة على دعوة في غير المسلمين حينما تنفذ حاجة المسلمين في دينهم يأتي بعدها دعوة غير المسلمين هذا الذي نقال فيه أثبت العرش ثم, ثم انقشي كان صلاح الدين الأيوب رحمه الله حينما حرر بيت المقدس وهو ذاهد كان بالله يضربون الخباء وكان إذا عسعس الليل قام في جوف الليل يدور على الخيام فيجد بعض الجنود يقومون الليل وبعضهم نائم فاذا كان الفجر قاموا للصلاه فميز القائم من النائم فقال للنوم لا تقاتلوا معنا اليوم فان لا نستنصر بالنائمين بمعناه با... ذلك ليبني نفوس المسلمين قبل ان ياتي بهم واش انت ممكن غتمشي الدعي الكفار بأشباه الكفار ممكنش إذا كان المسلم وما عارف الصلاة وما عارف صرات النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له مش دير الدعوة وهو لا يفقه في الإسلام شيء لا يعرف من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه هذا لا يمكن أن تعتمد عليه لكي يكون دعية الخير إلى الإسلام فلذلك سيدنا علي بن أبي طالب حقق هذا المفهوم فقال لها ذاك الذي تعنين فانطلقت معهم المرأة ولم يذكر سيدنا عمران بن حسين في الحديث ما يشير إلى أنهم أرغموا المرأة على أن ترافقهما فلما وصل إلى رسول الله صلى الله وسلم وصل ومعهم مرأة بصحبة المرأة النبي صلى الله وسلم استنزل المرأة برفق فأناخ لها الناقة فنزلت المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم مع المرأة فأخذ المزادتين ولم يطلب إذناً من المرأة ففتح الوكاء فك الوكاء يعني من فوق فمج النبي صلى الله عليه وسلم من المزادة مجة مجة مجة مجة يعني كأنه أخذ قليل من الماء في فمه ثم رد ما في فمه في المزادة والصحابة كلهم ينظرون وريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أطهر من ماء المزل صلى الله عليه وسلم ثم شد الوكاء فحمل المزاد بيده فأرخى العزال وهو مكان الذي يسبل منه الماء ويخرج منه الماء وكانت لها يعني مخرجي وأرخى العزال يخرج منهما الماء فقال للناس أسقوا واستقوا من أسقوا أنفسكم واستقوا لغيركم فسقى من سقى واستقى من استقى وكان آخر الناس هو الذي ناوله النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فغسل الجنابة وضوءا يعني يقصر أن يمتد فيه اليد الواحدة فغسل الجنابة ثم صلى وهذا الذي جاء به يعني ساقه الإمام البخاري رحمه الله في باب التقليل تقليل الماء في غسل الجنابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسقو استقو قال فسقى من سقى واستقى من استقى وكان في رواية مسلم أربع مئة رجل أربع رجل والمزادة واحدة يقول الراوي فأنظر إلى المزادة وهي أشد ملاءة من الأول قال فلما أتم شد العزال ورد المزادتين على الناقة ثم بسط النبي رداءه الشريف وقال للصحابة اجمعوا للمرأة لا يزن يصعف المئة لكن مع المرأة قال اجمعوا لها فجمعوا لها من بين دقيق وسويق وأقط وعجوة يعني الزاد الذي يساق معه في السفر كل, كل واحد أخذ شيئا وأعطاه المرأة هل أجرة على الماء؟ لا أجر على شيء أخر أما الماء لم يأخذ من مائها شيئا أبدا فجمعوا لها من بين دقيق والدقيق والطحين يساق العجب. والسويق هو كل طعام خفيف يسف فيساق في الصفر ليسر حمله السويق هذا خفيف زنبوس اللوه هذا كم يسمى فصلة السويقيات هو الذي يسف يعني لا يحتاج إلى طبخ ولا إلى خلط ويساق في الأسفار يسمى السويق كل طعام يساق في السفر يسمى سويق والأقط هو الجبن الأقط هو اللبن المجفف والعجوة هو الثمر فقال فجمعوا لها من بين دقيق وسويق وأقط وعجوة جمعوا لها حتى امتلأت الصرة فركبت المرأة على ناقتها وناولوها ما جمعوا ثم أقاموا الناقة فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فقال يأمت الله والله ما رزئنا من مائك شيئا إنما سقام الله الذي سقى خلقه كله يقول عمراء بن حسين وأنا أنظر إلى المزادتين لا ليخيل إلي أنهما أشد ملاءة من الأول يعني هذا التأكيد أن, أن النبي صلى عليه وسلم لم يأخذ من ماء المرة فلذلك لم يستأذن منها لو كان آخذاً من مائها لا استأن هذا حقها ولكن حينما كان هذا معجزة وأن الماء سيأتي من غير مائها لم يحتاج النبي صلى الله عليه وآله إلى الإذن مطلقا كما فعل النبي صلى الله عليه وآله حينما دخل بيت جابر ومعه سبعون رجلا وكلهم قد أصابهم الجوع فدخل النبي صلى الله عليه وآله بيت جابر من غير استئذان فجلس النبي صلى الله عليه وآله فقال هاتي ما عندك فجاء وكان عنده إناء فيه لبن يعني إناء صغير يحمل باليدين وكان معه عنده ربضة ربضة هكذا فيها طحيل ربضة طحيل في اجتماعه كربضة البعير فأخذ النصر اسم هذا الطحيل وعجنه بيده وصنع بها الخبز وطبخه بيده ثم سق الناس وبدأ يقطع الخبز ويعطي للناس ويسقهم اللبن وهم سبعون رجلا فدارت عليهم الدائرة ثلاث مرات وكان آخر من شرب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ساق القوم آخرهم شرابا ثم أعطى اللبن وهو ممتلئ يعني لم ينقص منه شيئا وأعطى الخبز لجابر فنظر جابر فقل فوالله ما نقص من خبز شيء ولا من لبن شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر هذا رزقك ورزقنا الذي أكلناه من عند الله فلذلك لم يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى إذن في مثل هذه المسألة فذهبت المرأة وفي عينها ما رأت في الأول قالت الذي يقال له الصابق فلما وصلت إلى قومها وجد وجدت قومها قد فتنوا عليها استعدوا ليغيروا على أي أحد ليستجلبوا هذه المرأة لأنها عرضهم فقالت أين كنت؟ قالت جئتكم من عند رجل ما رأيت أسحر منه من بين هاتين وأشارت بالسبابة والوسطى تقصد بين السماء والأرض تقول جئتكم من عند رجل ما رأيت أسحر منه من بين هاتين قالت يعني ما رأيت هذا, هذا عنده سحر ما, ما رأيته هكذا قالت المرأة ثم مكثت المرأة تترقب وكان الصحابات يغيرون على جميع القرى إلا القرية التي فيها المرأة فذات يوم جمعت المرأة قومها وقالت يا قوم والله ما أرى أن هذا الرجل لا يغير عليكم إلا لشأن فهل لا أتيتم معي إليه مسلمين فإنه نبي الله حق وهذه أسميها بالقصة العرب لأنها ساقت قومها إلى الإيمان فكان السبب ما رأت من المعجزة التي حصلت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا السؤال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرزأ من مائها شيئا فما الذي أحوجه إلى أن يجد ماء ليأتي بماء من غير هذا الماء قال ليحافظ الله على قانون البشر في ذهن البشر لابد من المعجزة أن تلتحق بجنسها حتى يحافظ الله في الإعجاز على جنس البيان وليس على جنس العيان مثلا سيدنا موسى معجزته كانت عيانية هكذا فيها إبهار فيها ابهار. ولذلك كثرت معجزاته وقل إيمان بني إسرائيل أما معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لابد فيها من الاستئناس بالقانون البشري حتى لا يطيش لب البيان فيحافظ الله تبارك وتعالى في الأمة على كبر عقلها وكذلك كانت كنتم خير أمة اخرجت للناس كنتم هنا ليست للماضي لانه فعل تام وليس فعلا ناقصا إذا جاء كان فعل كان اذا جاء فعلا تاما اريد به ترسيخ الوصف واذا جاء فعلا ناقصا اريد بها الزمن الماضي نقول كان الرجل في السيارة لكن إذا قلنا كنتم خير أمة هذا فيه تمام بمعنى كنتم ولا فقالوا الوصف بالكينونة أثبت في الرسوخ أو أبلغ في الرسوخ كقول الله تبارك وتعالى إنه كان توابا هل كان توابا ولم يعود؟ لا إنه تواب بمعنى كان توابا يعني هذه الصفة راصخة وأزلية هذا يسمى الوصف بالكينونة نقول بأنه أبلغ في إثبات الصفة وفي الرسوخها في الذات في ذات الموصوف طبعا إذن هذه إحدى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس السياق يروي الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحادثة وهذه المرة كان معه تسعمائة رجل في إحدى الغزوات فلم يجدوا ماء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء يعني الإناء الذي يتوضأ فيه وفيه القليل من الماء فبصت النبي صلى الله عليه وسلم يده هكذا وضع يده في الماء فقال الناس قال اشربوا واغسلوا وتوضأوا وتزودوا تسعمائة رجل شرب من شرب وتزودوا كله يعني شربوا واغتسلوا وتوضأوا وتزودوا وتزودوا قال وإنا لننظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم مثل هذه المعجزات كما قلنا تحصل على يد النبي تحصل على يد النبي لكن متى حين يستنفذ الإنسان الأسباب البشرية لا تأتي ابتداء أبدا كما في الهجرة تلاحظون في الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب البشرية كلها وفي الأخير تأتي العناية الإلهية النبي صلى الله عليه ذهب إلى الغار وهذا سبب من أسباب البشرية واختبأ في الغار سبب من أسباب البشرية فجاء الناس إلى فم الغار الآن انقضت الأسباب البشرية وفهم الغار إذا انحن أي واحد سيرى رجل أي أبي بكر أو يرى النبي صلى الله عليه وسلم انقضت الأسباب البشرية وهنا تدخلت العناية الإلهية أين يثبت الإعجاز هنا أن هؤلاء عجزوا أن ينحنوا يعني ما عاش حد طريق وصله وضربه وصله حتى تنفى من الغار وعارف بأن الأثر تنبى ولكن أعجزهم الله أن ينحل هنا تكون المعجزة ليس بضر أننا نشوفوا شو أحد كي ترى في اسمها سبق أن نبهتكم في حلقة الماضية أن المعجزة يلزمها أربعة شروط لتكون معجزة أولا أن تكون خارقة للعهد ثانيا أن تجري على يد الموافق ثالثا أن تكون مقرنة بالتحدي رابعا أن تكون سالمة من المعارضة فإذا جرت على يد الموافق وجاءت غير موافقة لما طلب من هذا الموافق أو غير الموافقة النبي صلى الله عليه وسلم مر على بئر كانت مالحة فقال له قومها وقد أسلموا قال يا رسول الله إن هذا البئر مالحة لا تصلح للشراب ولا للسقي فتفل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وضع به بعض لعابه الشريف فتفل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلما منها الناس وجدوا ماءها قد عذب قال فما وجدوا ماءا من ماء هذه البئر التي تفل فيها النبي صلى الله عليه وسلم طب بعد وفاهه النبي صلى الله عليه وسلم ظهر الكثير من المتنبئه منهم الاسود العنسي ومنهم سجاح ومنهم مسلمه الكذاب مر مسيلم الكذاب بنفس البئر وهو يدعو الناس يقول أنا نبي بعد محمد وقد قسم الله الأرض بيننا وقد وضعت عنكم صلاتي الفجر والعشاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل صلاة على المنافقين البردين ويقول من صلى البردين دخل الجنة صلاة الفجر مع الجماعة طبعا وصلاة العشاء يقول أثقل صلاة على المنافقين صلاة الصبح وصلاة العشاء قال من صلى البردين دخل الجنة يعني من صلىهما في جماعة من صلى البردين دخل الجنة وهو قال وضعت عنكم صلاتي الفجر والعشاء وأحللتكم من النساء ما تشاءون واشربوا الخمر فإنه حلال زلال هذا مسلمة الكذب ولا يزال بعض حفدته موجود إلى الآن فقال له هؤلاء القوم يا مسلمة أفلا تأتنا بمعجزة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتنا بمعجزة قال وما هي المعجزة التي أتى بها قال هذه البئر كانت مالحة فتفل فيها فصارت عذبة والآن حينما مت نفسه صلى الله عليه وسلم صارت مالحة فجاء مسلمة فتفل في البئر فصارت مرة صارت مرة هذا أمر خارق أليس كذلك؟ لكنه جرى على يد الموافق ولم يكن موافقا لما طلب منه فلا يسمى معجزة ولكن نكاية بالمثبت به هو أحيانا ترى الرجل قد أتى بالخوارق الأعجيب لكن حينما تعرض هذا الخارق مع العادة الحقيقية تجد أن هذا إما أن يكون شعوذة وإما أن يكون تسليط لغير ما أراد ويكون هنا الإعجاز من الله تبارك وتعالى لا ليثبت صدق هذا الذي فعل ولكن ليثبت كذبه في نفسه هل يسمى معجزة ربما تكون معجزة فيه معجزة على كذبه بيان كذب بيان كذب وليس بيان صدق فإذا كان الأمر خارق جرى على يد الموافق يكون بيان صدق للفاعل أي للموافق وإذا كان أمرا خارقا جرى على يد غير الموافق كان آية تكذيب لهائل الموافق نفسه ذلك نبهتكم إلى أن المعجزة تحصل من العادة ولكن تقرب لنا الرؤية بوجه آخر تقرب الرؤية بوجه آخر هذه المعجزة وترى في كل يوم قد ترى معجزات لكنك لا تراعي لها الاهتمام مثلا شمرت تلقى واحد سيارة دارت حاديث سير والسيارة تعجنات فيها خمسة الناس ولا أربعة ماتوا وحد ما ماتش ولم يصب بآذى أليس هذه معجزة من الله تباركة صح هذه معجزة من الله تباركة معنى الله الذي أحاطه بالرعاية وشاعدين دخلوهم قولوا رها لحدي داود أمر الله كان قدرا مقدورا عقل شمرة كنت جاي مع الوالد من شي بلاد ماشي نظر دينا وشي طريق شيبولة يعني إذا الله أحفظ إذا السيارة ما توقف حتى من تحت طرق معلقة واحد طاكسيكت عافية طاكسيكت تهجز ستاد الناس انفلتات وهودات انفلتات كانت تقلب تقلب وقفنا هنا وهودنا مرة تجمعنا كل شمات إلا واحد أعمى وانبليبس سبسيمسكي كيقول وليدك عامل حجلاباس كيقول له واشوفلي الشقه في الشقه انا ماشي مزيان ماشي شغلك واشوفلي الشقه راه طالع لي, لي. كيقول له واش انت لابس ما ورشش قول له الشقه بغيت الشقه من لاباس ندور <تصفيق> وهذا من اعجاز الله تبارك وتعالى هناك أيضا معجزات أخرى وقد ذكرت في الخطبه بعضها لا بأس إن شاء الله أن نتناول بعضها ببعض التحليم مثل الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجذع كان نبي صلى الله عليه في مسجده الشريف وباقي الموضع دياله معروف إلى حد الآن لكن المشرفين على المسجد غطاوه لأن بعض الناس ديالنا تديروا من حبة قبة فيمشوتي عدودك لجد لذلك غطاوه لكن الموضع دياله إن شاء الله لا يزال موجوده والتبرك بها حاصل فكان نبي صلى يقف على هذا الجذع ويخطب في الناس لقف لكي يشوفوه هنا فخطب على هذا الجذع مدة طويلة فلما توس على المسجد والمسلمين كفروا تخذوا له منبر صنعوا المنبر في ثلاثة درجة فأول يوم قد يخطب النبي صلى الله المنبر وترك الجذع طلع النبي صلى الله المنبر بدأ يخطب فبدأ الجذع يبكي ويا إن احتقل الصحابة سمعنا سمعن للجذع أنينا كأنين البعير سمعوا له يعني حازين ويا إن فنزل الناس من على المنبر وجاء إلى الجذع وضمه ضم هذا الجذع قال فضمه حتى ساكه شوف التفاعل حتى مع الجمادات تعرفون نهار ما تصدنا حمزة على جبل أحد وبغاو يهز الشهداء يجيبهم الباقع إنه ما كيش بزف ديال لا ترك ماذا فعل أحد تزل زلاء أحد هم ينزلهم ويسكن هم يهزهم فدفنوهم فيه قال نفس عصم تفلو فقال لهم أحد جبل يحبنا ونحبه طعض الحب الجمال جبل يحبنا ونحبه لكن هذا تعلق بالوحد جبل يحبنا ونحبه وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهدان النبي هو رسول الله والصديق أبو بكر والشهدان شهدوا المحراب وشهدوا الدار وشهدوا المحراب سيدنا عمر ان قتل في المحراب وطعنه المجوس أبو لؤلؤة وكان مسندا بسبائية مقدمة السبائيه يعني باليهود وتبنت هذه السبائيه الشيع في ما بعد ولا يزال قبر هذا المجوسي الذي قتل عمر لا يزال ضريحه له ظريح يزار في إيران ايران وتقام فيه الليالي يعبد تكريما لهذا الرجل الذي قتله ثاني الخلفاء يعني يكرمونه هذا فعل شي حاجه ممتازا من شيعا اليهود وشهد الدار هو سيدنا عثمان بن عفان فالنبي نظر في عثمان قال عثمان تصيبه بلوى وله الجنة أخبر بالغيب وهذا من المعجزات قال تصيبه بلوى وله الجنة ونظر في الحسن وقال سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وقال في الخلافة الخلافة بعد ثلاثون ثم تكون ملكة أخبر النبي بالغيوب وهذا الإخبار من باب إثبات الإعجاز من باب إثبات الإعجاز لأن الله خصصه ببعضها ليكون دليلاً على صدقه على مدى الظهر بل إن النبي صلى الله أخبر ببعض الغيوب حتى في عصر حاضر فقد أخبر بالأمارات أمارات الساعة قال سنفان من أهل النار لم أرهما تعرفون شمنات سنفان من أهل النار؟ موجود رجال في أنصافهم كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسلمة البخط أي النوق موجود, موجود لم يكن موجود أخبر به صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلد الأمة وربتها وموجودة لبنتك تزوج وقطعتني أمها باش حضن أولادها قال حتى تلد الأمة ربتها زين وطر الحفاتة العراتة رعاع الشاء يتطاولون في البنيان شكنك يبني العمارات دبا ليه كانوا رعيا نباعوا في الحشي ها كي في البنيان قال الحفاتة العرات رعاع الشاء يتطاولون في البنيان أخبر النبي بالغيوب فكان ما أخبر به كما أخبر لا يزيد ولا ينقص صلى الله عليه وسلم أيضا من المعجزات ما ذكرنا أيضا وحد الأعرابي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغي يستهزئ به وقال له يا محمد أنا ما تيقش بك ولكن معايا وحد المعزان جيت تؤمن بك هذا استهزاء بمقام النبي صلى الله عليه وسلم لكنها يكون صفعة قوية فقال نبي صلى الله عليه وسلم ديك الماعز قال له يا معز من أنا فقال الماعز أنت رسول الله صح هذا كسيد قم باهر فأسلم من حينه وذهب إلى قومه وأخباره فمنهم من أسلم لمعرفة صدق هذا الرجل ومنهم من أنكر فجاء من أنكر بالضب وجاء إلى رسول الله قال أنطق لهذا الضب فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ضب من أنا الضب أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن تحقيق هذه المعجزات أيها الإخوة قلنا جارت للنبي صلى الله عليه وسلم مجرى الكرامة جارت له مجرى الكرامة وهي تأييدات للصدق الأكبر الذي هو كتاب الله تبارك وتعالى لذلك مسلم الكذاب لما تفل في ذلك البيئ وما حصلوا له أعرف بأن الكرامات ما يقدرش فلابد النبي أن يجمع بين البيان والكرامات التي تؤيد هذا البيان من العيان فقال غدي يعارض القرآن وسيأتي من القرآن وكان يأتي إلى الصحابة المسلمين ويأتيهم بقرآن يقول انا أتاني ذو الحمارة يعني النبي كان يأتي جبريل هذا يأتي ذو الحمارة فيقول وقد انزلت علي صورة الضفدع عنده بزاف الصور فقال يقرأ يقول يا يا بنت ضفدع عين نقي ما تنقين نصفقي في الماء ونسخكي في الطين لا الماء تشربين ولا يقول الشيخ مصطفى صادق الرافعي فوالله الذي هيج مسيلم على الضفدع المسكين ثم عرض صورة النازعات النزعات ربما فيها إقاع سريع إقاع تدويني فهو أبغي يجيب شي حاجة بحل صورة النزعات يجيب واحد الصورة اسمها صورة الخابزات وبدك يقرأ يقول والحارثات حرضة والزارعات زرعاء والمتعهدات سقيا والحاصدات حصدا والدارسات درسة والطاحنات طحنة والعاجنات أكلة لقد حرم عليكم المذق فما لكم لا تمجعوا والمجع هو أكل اللبن بالتمر. فذهب أمام الصحابة ومسلمين بدك يقرأ عليهم صورة الخافزات اصحابه هو بدك يضحكوا عليهم شو بيش يجعوا لي اخلى به فقالوا له والله لسنا ندريا مسيلمة هذا القرآن قلنا فقال له أصحابه والله لسنا ندريا مسيلمة هذا القرآن يتنزل على قلبك أم على معذتك أن جميع ما جاء به من القرآن لو يتحدث عن الشراب والطعام وجاء بصورة الفيل الفيل وما أدرك من الفيل له خير خرطم طاول وذيل قاصر يعني ما أتى بشيء ما أتى بشيء هي إلا كقول الكاهنا أف وتف وجوب رب وخف يعني ما, ما فيه لف ولف واحد الشاعر بغاية يوصف ما القى ما يوصف يعني كيكون الرصد الثقافي خاوي وخد تكون عندك الإقاعات أو الألفاظ الألفاظ لوحدها لا تكفي لي بناء المعنى لأن الكلام لفظ ومعنى مع. فقال كأننا جلوس والماء محول كانوا قلسين ويحفهم الماء فقال له أحد صف هذا المشهد الرجل خاوي أغسل النسل لكي يتفرج غير مسلسلات وكذا ما يكون عنده برصد ثقافي لأن المطارعة هي لتجب فقال كأننا جلوس والماء من حولنا قوم جلوس وحولهم الماء ما تبجديد كأنني واقف وأنني واقف يعني ما قالت شي حاجة هل لك تقول نفطانجة والله لدرتها ولا درتها فهمتوا؟ أنا بقيت لم يفهمتاش قل ما انذرها ولا انذرها هذا التكرار معرفش يقول لا يجد التكرار إلا بفائدة أو إعادة إذا حقق إفداء أو إعادة كما في قوي الله تبارك وتعالى إذا نودي للصلاة يوم الجمعات فسعى إلى ذكر الله قال بعض أهل العلم ذكر الله واش مقصد به الخطبة ولا مقصد به الصلاة يقول إذا تكرر اللفظ بغير معنى إذا تكرر معنى بغير لفظه, بغير لفظه وتعارضت الإفادة مع الإعادة نقدم الإفادة على الإعادة فقيل ذكر الله نار الخطبة إذلك ألزم بعض أهل العلم اشترات سماع الخطبة في صحة صلاة الجمعة قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أي إلى سامع الخطبة وبعضهم لم يشترد هذا وأنا إن شاء الله على القول الأول أنه إذا فرغت من الخطبة صارت كالربعية ولا يكون له تخصص أبدا فلأنها خصصت, خصصت بالفرضية على جماعتها مسأل وحد يقول انفرض علي نصلها بوحدة لا لا يجوز فإذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاثة جماعين بغير عذر يعني ما عنده عذر من ترك ثلاثة جماعين طبع على قلبه طبع على نبدأ في هذه الأسئلة فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إذن رجاء شرح هذه الآية خصوصا بيت القصيد ما دامت سماوات الأرض لأن كما في علم الجميع إذا دخل الأشياء النار أجر الله أن يكون منها قد يكون عالم السماء الأرض قد انتهى وهنا هم في النار وما زال له كده من آخر قال الله تبارك وتعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض تقول تعلقت الديمومة بدوم السماوات والأرض أن السماوات معروف أنها ستدوم لأنها لن تفنى لأنها محل الجنة والنار وستبقى بقاءها ولكن قصد ما دامت السواء الأرض فهل الأرض دواء نعم الأرض لها دواء والذي يفنى يفنى الخلق الخلق الذي كفل بالجزاء كفل بالجزاء وكان له مناط الحياة كل ما خلقه الله أنبت فيه الحياة لكن كان العوالم التي نظقت عن الحياة فصارت لها حركة ودبيب فالذين يحاسبون سنفان وهم الثقلان أما الحيوانات فتحاسب ثم تفنع أبدا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فيأخذوا الحق من الشات القرناء للشات الجدعاء مثلا إذا ججد يلحوه لواحد درب أخر واحد ما عنده القرون واحد عنده القرون ضربوا فأدماه يوم القيامة يأخذوا الله الحق هذا الله الحق لهذا من هذا قال حتى إذا أخذ الحقوق من بعضها لبعضها قال الله للحيوانات كون ترابا فتكون ترابا فلا يبقى في الجنة أو في النار إلا الجن أو الإنس فقط هو مناطب الجزاء الدائم إلا الجزء أرى النار ماذا سيكون فيها سيكون فيها أجزاء من الأرض وقودها الناس والحجارة وهنا الحجارة اختلف أهل التفسير هل قصد بها مطلق الحجارة على غرتها أم؟ الحجارة ما كان يعبد من دون الله من الأصنام لأنها أكثر معوذة من دون الله <تصفيق> الحجارة على تعداد أعدادها مما اتخذه حتى قريش لوحدها في مكة كان لها 360 صنما هذه أصنام عمّة آلهة عمّة وتخيل أن كل بيت كان له صنم خاص به بل كل فرد كان له صنم خاص به فلو يعني عذب هؤلاء بشركهم لا لكان معينه ما أشرك به لمكان وسطة لشرك الله به وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فربما تكون الديومة على قول هو دوام إذعان دوام إذعان وليس دوام تنان وقال بعضهم وإن الأرض ستدوم لكن تبدل على غير هيئتها يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات تكون خالدة فالمسمى الدوام هنا بقي الأسم متشابه متشابه غير متشابه حتى في الجنة سيكون هناك ثمار لها أسماء كالتي نعرف في الدنيا الله تبارك وتعالى سمى من بين سمى من بين فواكه الجنة الطلح والطلح هو الموز وسمى الرمان وسمى العناب وسمى من بين الأشريبة اللبان ولحم طير مما يشتهون الفاكهة الموجودة إذن قال الله تبارك وتعالى متشابه وغير متشابه تشابه في الأسماء قد تشابه في الأسماء أو تشابه في الأنواع وغير متشابه إما في المذاق أو في تحصيل مذاقات هكذا كما جاء عند ابن المنير رحمة الله عليه في هذه القمة أي قمة التجنيز فيبقى في الآخرة من صنوف الدنيا ما يأنس به الإنسان فكأن الله تبارك وتعالى قدم للمكلفين من الإنس والجن ما يستأنسون به أخراهم فمن تأمل هذه الأشياء قادته إلى الآخرة ولله ذر القائل وهو ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه قال في كتاب الفوائد وهذا كتاب فوائد بعض الناس كانوا أرادوا أن يقول بأنه لا يصح لا تصح نسبته إلى القيم ولكن هذا لا يصح إن شاء الله هو صحيح نسبته كما وقفنا عليه وجدناه في إجازته لشيخه وذكر من ضمن الكتب التي أجاز بها شيخه وأجاز بها مقارنه ابن قدام المقدس الحمبل يرحم الله صاحب العدة من بين كتب كتاب الفوائد وكتاب ذكروا كثير تكلموا كثير عن كتاب الروح وأيضا هذا ألحقه بالقيم لأن أسلوبه ومناطه شق من كتابه الذي شرح به عن متن الإمام الهروي وهو مدارج السالكين وإن كان في مدارج السالكين كل الناس أخذته بالقبول ولا يطعن فيه رغم أن فيه ما لم يقف عليه شمرا واحد من المشايخ في شيء مدينة أخرى يعني كان يذكر شيء ليس في مظن بعد الإخوة إذا ما عندهش ساعة الطلاع ربما يأخذ واحد حكم وما فهمه شيء على عواهني هكذا فقلت له إذا يعني قلنا أن واحد تلميذ قال على شيخه أنه اطلع عن لوحي المحفوظ قال هذا كذب وشيخه زندق قلت إذن أنت ترمي ابن قيم بالكذب وابن تيمية بالزندقة قال لا لا لا, لا, لا تقول لما لم أقول فإنما قلت هذا فأتيته بالجزء الثاني من مداري السالكين في باب الفراسة فإذا به يقرأ مما كتابه القيم في غزو التتار لكن هذا له فهم خاص حينما قال ابن, القيم وهو ابن تيمي وهو يعظم يقول يحرضم على القتل يقول غدا ستنتصرون عليهم ستنتصرون عليهم لا محالة فقال له القوم قل إن شاء الله فما قالها فأعاد عليه قم شأن الله قال فلما أكثروا عليه قال إن شاء الله ولا ليس في بابها فقال لماذا؟ قال كتب الله في اللوح المحفوظ لتغلبنهم غدا هكذا جاء في مدرج السالكين لكن هذا له سياق فيما ذكره شارح خصوصا ما عقب عليه من القيم بحول الله تبارك وتعالى وهذا طبعا يحمد للعلماء الذين يتوسعون في الفهم يتوسعون في فهم النصوص ويقعدون ما قاعدها وينزلونها منازلها ويقعدون وينزلونها منازلها ف فآثة القوم عدم الاطلاع مثلا لا يكتفي الرجل بكتاب أو كتابان أو كتيب مما كتب فيه يهدى ولا يباع ويقول أنا أفتأ أو أنا كذلك لا لا لا است... يعني استنجي شوية كما سبقا بهناكم في... في حصة الفقه في شرط شروط اللباس عشرة توقف في اللباس في الصلاة عشرة توقف اللباس لدى الصلاة خذ بلالتباس متنجسا وغير ساتر كذا مساديلا ومسبلا منكفتا وثوبا شهرات حارب إلا أصابعا ومغصبا لغير مصطابغا بحمراتين أو صفرتي والخلف فيه وريد تثباتي هل تسمع أنت ما كان في أحمر وأصفر لا يجب به الصلاة وقد حرم على الناس قال لك تثباتي إن في خلاف علاش لأن التوجيه معنى الاستباق هنا هل هو التعطير أم لاستباغ أم استبائل غير ذلك والنفس عصم صلى بثوب فيه أعلام صلى به ثم دفعه إلى علي قال خذه ولا تأتني به ولكن قال البس فإنه شغلني عن الصلاة إنما قوم في غير مقام الآخرين وهذا فيه تدرج في معنى الفهم وكسب الفهم وإنزال النصوص في محل التدبر ليتدبر آياته وآياته جمع أضيف إلى معرفة والجمع إذا أضيف إلى معرفة أفاد العمومة المستغرق هذا الذي إن شاء الله نقول فيه سؤال الثاني هذا في سورة الكاف ويوم نسير الجبال وطرى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا هناك من العلماء من يقول بأن هذا المشهد العظيم ستشاهده جميع الخلائق بعد الحشر هناك من يقول سيكون عند فناء العالم وأن المؤمنين سيحفظهم الله من أهوال يوم القيامة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق نعم حديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق أي لا تقوم الساعة إلا عليهم وليس معنى لا تقومهم إذا قامت الساعة على شرار الخلق قامت شرار وغير الشرار قام الشرار الأخيار هم؟ قامت الساعة فقام بقيامها جميع الخلق لكن الهول الأول من ثلاثة السعقة السعقة الأولى تكون على الشرار فيقوم بهذه السعقة جميع الخلق ثم ينفخ فيها أخرى فيصعق جميع من في السماوات والأرض ثم ينفخ فيه ثالثة فيقوم جميع من في السماوات والأرض إذا مات كل الخلق وفنو فلا يبقى إلا ملك الموت فيقول الله لملك الموت موت يقول له موت فيموت ملك الموت هذا الأخير اللي يبقى ثم يؤتى بالموت موت نفسه ثم يؤتى بالموت فيموت الموت قيل في روايه أنه يؤتى به في سورة كبش فيذبح لكن هذا متوقف عليه قال فيؤتى بالموت فإذا قيل لها موت سعق الموت فانخرط من سعقتها السماوات والارضة قال له موت فيموت جميع الخلق فيقول الله تبارك وتعظى اطلاء على الخلق وهم ميتون فيقول لقد فني خلقي وبقيت أنا ووجهي باقي لا يثنى ثم يقوم الخلق جميعا إلى الحساب بعد ذلك أما هذا المشهد ويوم نسير الجبال أي إذا دكت الأرض تتخلخل أجزاء التربة فطار الجبل الجبل الثقيل وأنتم تعرفون أن الجبل قد انغرس في الأرض جبل إذا كان فيه 2000 متر فالعلو ديالو يعني تحت حال فيه أربعة لف محال السنة قدمة عنه لا يضربها في جوش قدمة مغروسة يسمى أوتاد هذا أوتاد الأرض باش مكيت زلزل ما كيكونش حاجة مغروسة بضعفي بضعفي مسافاته تتكون ثاباته جيدة جدا شبحال البنين كيدرون هنا يا جوجت صانتم كيغرصوا هيدا جشي زلزل وطبعا نذا أنفس المسلمين مشي مشكل رخيص لكن عند الله غالية كما قال نبس عسلم للصحابي الذي ضمه من خلف قلب بل أنت عند الله ربيح غالي بل أنت عند الله ربيح نفسه أصلاً ضم هذا الصحابي من الخلف كان يحبه حباً شماً فأراضي أن يتفلت وهو لا يعرف النفسه أصلاً فملتفت شافوا النفسه أصلاً فأدركته ف... الرحمة فجعل يلسق ظهره برسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ النفسه أصلاً ينادع من المزاحة يقول يا قوم من يشتري مني هذا العبد الأسواد كان أنه فقال يا رسول الله تجدوني كاسداً لأنه قبيح الوجه معنى ما يعتبر في التدرهن قال يا رسول الله تجدني كاسدا فقال رسول الله بل انت عند الله ربيح ونزل الدمعات النبي صلى الله عليه وسلم قال بل انت عند الله ربيح هذا في تاكيد ان الله لا ينظر الى صور الناس ان الله لا ينظر الى صوركم درتي كرافطه ولا ما درتيهاش راه بحال بحال حكمتي بحل بحل. لا ينظر الى صوركم اشنو لكن النظافه والنقاء لأن هذا من الدين تعرفوا سيدنا جبريل لما جعلنا بسعى السلام في صورة رجل لغالما كان يأتي في صورة دحية الكلب أشعروا ما تسمعش تسمع بأنه لا ينظر إلى صور تخرج إلى الناس أشعث أخبر كأن الغ لا لا لا الإسلام عنده ضوابط جاء قال سنة عمر إذ مر علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد احتدخل المسجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفه على فخذيه فقال له يا محمد أخبرني ما الإسلام فقال قصة ما الإسلام أن تشهد أن لا إليه الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فقال صدقت قال سيدنا عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى ذلك قال فأخبرني ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ما قال؟ ابن عاشر أما الإحسان فقال منظراه أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فهو يراك والدين ذي الثلاثة خذ أقوى عراف قال؟ قال له صدقت قال فمتى الساعة أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلام من السائل قال صدقت فأخبرني عن أمارتها قال أنت لد الأمة ربتها وطر الحفات العرات رعاع الشاء يتطاولون في من بين الأمس قال صدقت فلما ذهب قال نفس عاصم الصحابة أتدرون من هذا الرجل قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا أخكم جبريل جاء يعلمكم دينكم شنو التعليم ذا الدين؟ بالضبص الفيار شديد بايا الطياب يعلمكم دينكم شديد سوة الشعار يعلمكم دينكم لا يرى عليه أثر السفر يعلمكم دينكم ولا يعرفوه منا أحد يعلمكم دينكم قال ما الإسلام يعلمكم دينكم قال ما الإيمان يعلمكم دينكم قال ما الإحسان يعلمكم دينكم سأل عن الساعة يعلمكم دينكم سأل عن أشراتها يعلمكم دينكم فعلمنا الدين في الحال والقال والمآل والأحوال يعني حال الإنسان المؤمن كالنحلة يكون شامة بين الناس منظره جميل وريحه طيب وقوله صيب يعني طيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم شام بين الناس حتى سيدن عثمان كان من شدة عطره إذا غسل ثيابه تسابق أصحابه أن يغسلوا ثيابهم وراءه ليصيبوا من عطره في ثيابه كان يعتني برائحته ويعتني بهندامه ويعتني هكذا قال النبي صلى الله عليه يطيل الصفر إلى غير ذلك ويدعو الله يا ربي يا ربي قال أن يستجاب الله ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام ما هذا هو الإسلام أبدا فهذا ان شاء الله قال إذا خلخلت الجبال طارت في الهواء فمرت على الناس كما يمر الصحاب فيراه جميع الخلق طبعا هذه تكون بعد سعقة القيام فيراها جميع الخلق هذا الذي رجحه كثير من أهل العلم بحول الله تبارك وتعالى فالإمام القرطب في كتاب التذكرة يقول ليراه جميع الخلق كافرهم ومؤمنهم لتحصل به عدم التكذيب إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة وللحديث بقية ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته